129. حكمة بالغة فما تغني النذر 120. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 121. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صر فِي في نَحْسٍ نحس مستمر تهزع الناس كأنهم أعجاز نخلهم قعر فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.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 أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بصحب نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن فطمسنا أعينهم فذوق عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوق عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون 119. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 110. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 111. أن يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر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 Quan لي